Bismilla Rahmanir Rahim Wad-duha Wal-layli idha saja Ma wadda'a rabbuka wama qala Wal-akhiratu khairul laka minal ula تَرَى الضَّالَّ أَلَمْ يَجِدْ كَيْتِيمًا فَأَوَى وَوَجَدَ كَذَّابًا لَّمْ فَهَدًا وَوَجَدَ كَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا فَلَا تقهر ولا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث